يلا كريم يا وكله كل يوم بدنا حلول وعنبيا الحلوين، وهو كان يا مكان كان في زمان راجل فلاح كان عايش في الدنيا ومطلب إلّا ريدة ربنا والرزق الحلال ييجي عليه وقت الصلاة يصلي ييجي عليه وقت الصيام يصوم ييجي عليه وقت الزرع يزرع يزرع حب الأمح في الأرض كل حباية تطلع عود يحط حب الشعير في الأرض كل حباية تطلع عود والقليل يبقى كتير والصغير يبقى كبير والحمد لله في يوم من ايام الزمان راح في يصلي في الجامع ومن بعد الصلاة سلم على شيخ الجامع وقال له علمني بيجي علي وقت الصلاة وصلي وبيجي علي وقت الصيام واتوم واحط الحب في الارض ألاقي الحب يديني ومنعيني اكسب رضا ربنا وفي من ذات الليالي شيخ الجامع قال الفلاح يا ابني صلي زي ما بتصلي ربنا يرضى عليك وصوم زي ما بتصوم ربنا يرضى عليك وبعد ما تحط الحب في الأرض حط الحب في إيديك الحب حيديك وربنا يرضى عليك استغرب الفلاح شيخ الجامع بيقول كلام وربنا يعلم معنى الكلام ده إيه شيخ الدوينة قال لي الفلاح ايه مالك مش فهم ايه مستغرب ليه بقولك صلي زي ما بتصلي ربنا يرضى عليك وصوم زي ما بتصوم ربنا يرضى عليك ازرع الحب في الارض الحب حيديك لكن كمان حط الحب في ايديك ربنا يرضى ويرديك الحب واستغرب الفلاح الحب يحطه في الارض يدين عمري ما سمعت ابدا ان حب نزرعه في ايدينا شيخ الجامح ضحك للفلاح وقال له هم تلاتة وتلاتين حباية تزراحهم في ايديك ربنا يرضى عليك ويرديك واستغرب الفلاح تاني طب الحب بزرعه في الارض يجيني حب ايه بقى اللي ازرعه بين ايباية راح الفلاح شال في ايديه تلاتة وتلاتين حباية امح وحب الامح مدهوش راح الفلاح لشيخ الجامح يشكيله بيحك شيخ الجامع واد الفلاح سبحه كهرمان تلاته وثلاثين حبايه وقال له هم دول تلاته وثلاثين حبايه تحطهم في الارض ما يردوكش تحطهم في ايديك يدولك سبحه تلاته وثلاثين حبايه تسبح عليهم لله تحمد الله توحد الله تكبر الله تستعين بالله يدولك رضا ربنا وضحك الفلاح واخد السبحة وبقى وقت الصلاة يصلي ووقت الصيام يسوم ووقت الايام يقوم ويزرع الحب في الارض يجيله زرع جديد ويحط حب الكهرمان في ايديه ويسبح ربنا حب الكهرمان يجيله ربنا يرضى عليه من ولينا قيل الطعا نبينا ويبركات ولينا لللي صلوا واللي ساموا واللي قالوا حلوا حبيب الحلوين بكرة ان شاء الله وفي نفس المعاد اللي حيجي فينا حيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوثة